كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعدكم بلقاء ربكم توقنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعشاب وزرع ونقل صن وغير صن وينسق بمائ واحد ينسق بما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 أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها طالبون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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فانلا مرد له ومن عنده وقع خوفه وطمعه ويُشِئ السَّحَابَ السِّفَادَ ويُسَبِّح الرَّعد بحمدِهِ والملائِكَةُ مِنْ طِفَتِهِ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 وَنِيلَ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِذْ يَبْلُغُ الْغَفَاوَةَ وَمَا هُوَ بِبَالِجٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَانُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآخَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَتَّقَدْتُمْ مِنْ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 فاحتمل استيل زبدا راضيا ومما ينقلون عليه في النار بشغاء حدية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَنَزٍّ يَخْضِبُهُ اللَّهُ أَمْثَالِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ بِالْحُسْنَى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 فَمَن يَحْدُثْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ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 لما رزقناهم سرا وعلانية ويبرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عتب الثار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبانه كِهم وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ تَنَاعَمُوا والذين وَالَّذِينَ عهد الله من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 به الأرض أو كل ما به الموت بل لله الأمر جميعا فلم يأسي الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذ الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءٌ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ومن يضلل الله فما له من هاج لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق